رب العامين والصلاة والسلام على من النبي بعده. وعلى التابعين يا رهب حسان الى يوم الدين. اما بعد لازلنا مع كتاب قواعد معرفة البدعة. الدكتور الجزاني وطفقنا عند المسألة السابعة. العلاقة بين البدعة والمصلحة المرسلة. وقبل الدخول في هذه المسألة. المرة الماضية لما كنا نتكلم على حكم البدعة ذكرنا ان منها ما هو مكروه. فبعد الدرس فقلت لي اخي يعني ايه? لكنه يأسم. فقالي كيف بقى يكون مكروه? وكيف يكون ايه? آسم. يعني لما انا قلت مكروه بعضكم اظن ان هو ايه? يخرج عن دائرة الاسم. فانا قلت له هو يأسم عشان ايه? كل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النار لكن في النار دي تختص بالبدعة الايه? الكبيرة اللي هي البدعة الكلية في الدين فكيف تكون ومكروها؟ عندكم في الورق أولا أقول لك اعلم أن كل بدعة في الدين فهي محرمة وضلاله. لقوله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عمل ليس عليه أمبرنا فهو رد ومعنى ذلك أن البدعة في العبادات والاعتقادات محرمة ولكن التحريم يتفاوت بحسب نوعية البدعة وهنا أقول لك ثانيا البدع تتفاوت منها ما هو كفر صراح كالطواف بالقبور تقربا إلى أصحابها وتقديم الذبائح والنذور لها والاستغاثة بهم وكما قالت غلاة الجهمية والمعتزلة إن ثمت مصطلح أن تجهله فاجتائد في طلب العلم لتعرف عن أي شيء يدل هذا المصطلح أو على أي شيء يدله وإلا المعنى الإجمالي لو واضح يبقى هو ده الغرض من هذا الورق ليس الغرض أن تفهم كل كلمة لا سيما أن هناك كلمات متعلقة بباب العقيدة وكلمات متعلقة بباب الأصول وكلمات متعلقة بباب التفسير فلا نستطيع أن نبين كل هذه الكلمات في محاضرات أولية عن معرفة البدعة وكيف يعني استنباط الحكم لهذه المسألة هل هي بدعة أم لا؟ فيقول ومنها ما هو من وسائل الشرك كالبناء على القبور والصلات والدعاء عندها. ومنها ما هو فسق اعتقادي كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة في أقوالهم واعتقاداتهم المخالفة, أو المخالفة للأدلة الشرعية لك أن تعلم أن الإمام الطحاوي في ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة قال في نهاية هذه العقيدة واعلم أن الخوارج والجهمية والجبرية والقدرية والمرجية كلهم عندنا ضلال ونحن منهم براء فكل هذه فرق ضالة في باب العقيدة وإن كانت البدعة في العقيدة فحتما ولابد تمتد إلى غير العقيدة من الفروع يقول ومنها ما هو معصية كبدعة التبتل والصيام قائما في الشمس والخصائي بقصد قطع شهوة الجماع أي تفرغا للعبادة وتقربا إلى الله يبقى يظهر من هذا أن البدع تتفاوت منها ما هو كفر منها ما هو من وسائل الشرك منها ما هو من فسق الاعتقادي ومنها ما هو من المعاصي طيب يقول الإمام الشاطبي رحمه الله ما حاصله البدع من جملة المعاصي وقد ثبت التفاوت في المعاصي صح ولا؟ هناك معصية إيه كفريه كفري. هناك معصية كبير هناك معصية من الصغاي فكذلك يتصور مثله في البدع إن كانت المعاصي تتفاوت فكذلك البدع إيه تتفاوت وإذا قلنا إن من البدع ما يكون صغيرة فذلك بشروط هذا الكلام لمن للإمام الشاطبي في الباب السادس في كتاب الاعتصار يقول وإذا قلنا إن من البدع ما يكون صغيرة فذلك بشروط وإنت لو تأملت في هذه الشروط تكاد أن تجزم أن نسبة البدع الصغيرة قليلة جدا لأنه لا يخلو إنسان يسير على بدعة صغيرة لا يخلو من هذه الشروط ففي كثير من الأحيان شرط من هذه الشروط أو بعض هذه الشروط يتوافر فيه فتنتقل البدع من صغيرة إلى كبيرة فيقول وإذا كلنا إن من البدع ما يكون صغيرة فذلك بشروط أولا ألا يداوم عليها فإن الصغيرة لمن داوم عليها تكبر بالنسبة إليه لأن ذلك ناشئ عن الإصرار عليها والإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة فكذلك البدع من غير فرق الأمر الثاني أو الشرط الثاني ألا يدعو إليها فإن البدعة قد تكون صغيرة ثم يدعو مبتدعها إلى القول بها والعمل على مقتضاها فيكون إثم ذلك كله عليه الشرط الثالث ألا تفعل في المواضع التي هي مجتمعات الناس أو المواضع التي تقام فيها السنة لأنها لو فعلت في هذه المواضع يظن أنها من السنة وتظهر فيها أعلام الشريعة فأما إظهارها في المجتمعات ممن يقتدى به أو ممن يحسن به الظن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 لأن كل من دع إلى ضلاله كان عليه وزرها ووزر من عمل بها فعلى حسب كثرة الأتباع يعظم الوزر وأما اتخاذها في المواضع التي تقام فيها السنة فهو كالدعاء إليها بالتصريح كأنه دع إليها صراحة بقوله لأن عمل إظهار الشعائر الإسلامية يوهم أن كل ما أظهر فيها فهو من الشعائر فكأن المظهر لها يقول هذه سنة فاتبعوها دي الشرط رق ثلاث الأول كان أيه الثاني والثالث ألا تفعل في المجتمعات التي تفعل فيها السنة قال شرط الرابع ألا يستصغرها ولا يستحقرها وإن فرضناها صغيرة فإن ذلك استهانة بها والاستهانة بالذنب أعظم من الذنب الاستهانة بالذنب أعظم من الذنب فكان ذلك سببا لعظم ما هو صغير ملخص ما ذكرنا إلى الآن أولا البدع كلها ضلال كما قال رسول رب البريات هذه واحدة الثانية إذا علمت ذلك فالبدع تتفاوت كما أن المعاصي تتفاوت وإذا علمت ذلك فالبدع منها ما هو صغير صغيرة وهذه الصغيرة قد تصل إلى كبيرة إن, إن توفرت فيها شرط من هذه الشروط الأربع ألا يدوم عليها وأن لا يدعو إليها وأن لا تفعل في المجتمعات التي تفعل فيها السنة وأن لا يستصغرها أو يستحقرها فإن استصغرها أو استحقرها فقط فذلك يدعو أو يؤدي إلى أن تكون كبيرة إذا تكرر هذا فقد جاء الجواب عما يقع في كلام بعض أهل العلم من أن البدعة منها ما هو مكروه وهنا أقول ثالثا هل هناك بدعة مكروهة قال الإمام الشاطبي ذلك أيضا في الباب السادس في نفس الموضع يقول وأما كلام العلماء فإنهم وإن أطلقوا الكراهية في الأمور المنهية عنها لا يعنون بها كراهية التنزيه فقط وإنما هذا اصطلاح المتاخرين حين أرادوا أن يفرقوا بين القبيلين فيطلقون لفظ الكراهية على كراهية التنزيه فقط ويخصون كراهية التحريم بلفظ التحرين والمنع وأشباه ذلك وأما المتقدمون من السلف فإنهم لم يكن من شأنهم فيما لنص فيه صريح أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام ويتحامون العبارة خوفا مما في الآية من قوله تعالى ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفطروا على الله الكذب وحكى مالك عن تقدم هذا المعنى فإذا وجدت في كلامهم في البدعة أو غيرها أكره هذا ولا أحب هذا وهذا مكروه وما أشبه ذلك فلا تقطعن على أنهم يريدون التنزيه فقط فإنه إذا دل الدليل في جميع البدع على أنها ضلاله فمن أين يعد فيها ما هو مكروه كراهة التنزيه عشان كده المرة الماضية لما الأخ بقوله يأثم فقال طب طبيزي أثم خلاصة المسألة إن أنت إذا قرأت لبعض قرأت لبعض العلماء من أن البدعة هذه مكروهة فهو يقصد لا يقصد المكروه بالمصطلح المتاخرين لكن يقصد المكروه بمصطلح المتقدمين فالمتقدمون كانوا يفرقون بين الكراهة بين الكراهية التنزهية والكراهية التحرمية والمحرم واضح الكلام يدل على ذلك إن مثلا إمام الترمذي رحمه الله يقول في صننه باب كراهية اتيان الحائض يكره أن يأتي الرجل مرأتة وهي حائض. وذكر الإمام الترمذي في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أت حائضا أو مرأة في ذبورها فقد كفر بما أنزل على محمد. فهل يتصور أن هذا الحكم يساوي الكراهه؟ فيقصد هنا الكراهه الإيه؟ التحريمية. كذلك المولى عز وجل ذكر ذلك في غير مآية ما كما في قول تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها إذا علمت ذلك فاحفظ ما أقوله الدليل على أن البدع لا تكون مكروهة تنزيها أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم من راغب عن سنتي فليس مني ردا على من قال أما أنا فأقوم ولا أرقد وأما أنا فأصوم ولا أفطر وأما أنا فلا أتزوج النساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم من راغب عن سنتي فليس مني فلا تكون هذه الكلمة في من ترك قال إيش فأتى بهذه العبارة وهي أشد شيء في الإنكار ولم يكن ملتزم إلا فعل مندوب اللي هو الإيه اللي هو القيام والصيام أو ترك مندوب اللي هو إيه اللي هو هو حكم النكاح إيه نعم الأحكام الخمس اثنين دخل أبو بكر رضي الله عنه على امرأة من قيس يقال لها زينب فرآها لا تتكلم فقال ما لها لا تكلم قال حجت مصمتة قال لها تكلمي فإن هذا لا يحل وهذا من عمل الجاهلية فتكلمت هي كانت لا تتكلم لماذا تقربا إلى رب العالمين قال فتأمل كيف جعل ترك الكلام من المعاصي مع أنه في نفسه من المباحات لأنه جرى مجرى ما يتشرع به ويدان لله به. ثلاثة قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ما ورد في ذم البدع يقتضي التأثير والتهديد والوعيد وهي خاصية المحرم إذا تأملنا رابعا إذا تأملنا حقيقة البدع علمنا أنها تخالف حقيقة المكروه البدع أصالة تخالف من يفعل المكروه في إيه؟ قال أن مرتكب المكروه إنما قصده نيل غرضه وشهوته العاجلة متكلا على العفو اللازم فيه مش المكروه معناه كده؟ ولا مش معناه كده؟ حكم إيه؟ هاي؟ لا يأثم إيه فاعل وإيه ها حكم المكروه فين أصحاب الرسول صوم السنة نعم يساب تاريخه امثال ويعاقب تاريخ صح ولا يعاقب ولا يعاقب فاعله إذا من اتركم كثالا لله عز وجل هذا إيه يثار وإن فَعَلَهُ لا لا يعاقب طيب هذا مرتكب المكروه يتكع على العفو في هذا الأمر أن من فعل المكروه لا لا يعاقب ورفع الحرج الثابت في الشريعة فهو إلى الطمع في رحمة الله أقربه فهو يخاف الله ويرجوه والخاف والرجاء شعبتان من شعب الإيمان ومرتكب ومرتكب أدنى البدع يكاد يكون على ضد هذه الأحوال ليه فإنه يعد ما دخل فيه حسنا بل يراه أولى بما حد له الشارع فأين مع هذا خوفه أو رجاؤه التاني اللي بيعمل المكره ده بيعمله هو إيه هو عارف إن المولى عز وجل برحمته وعفوه يعفو عن هذا الإيه؟ الأمر أما هذا إيه هو يظن في خلده أن هذا الأمر يثاب عليه وأنه من أولى الأمور وهو يزعم أن طريقه أهدى سبيلاً ونحلته أولى بالاتباع طيب هذا الخلاصة في هذه المسألة واضح كلام فيها ولا مبهم هذا ما قلت في الأصول وأنت بتحضر الأصول قبل كده حضرت الأصول فيك معايا قبل كده بتحضر معايا تاني فأكيد هتعرف فهلاها تأتي لسه إن شاء الله قال المسألة السابعة العلاقة بين البدعة والمصلحة المرسلة الأول بقى نكتب إن شاء الله اكتب كده في وسط السطر المصلحة ونزل منها ثلاثة أفرع المصلحة وينزل منها ثلاثة أفرع تحت الفرع الأول مصلحة معتبرة تحت الفرع الأول مصلحة معتبرة وهي ما اعتبره الشارع وهي ما اعتبره الشارع أسرع شاهد. إن شاء الله هننتهي المرضى من المسألة السابعة والثامنة وهي ما اعتبرها الشارع بأن شرع لها الأحكام الموصلة إليها بأن شرع لها الأحكام الموصلة إليها كحفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال نعم اللي تقطع منه كلمة ينظر إلى من بجانبه كحفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال يبقى دي اسمها إيه؟ اسمها مصلحة معتبرة من الذي اعتبرها ومن الذي يحق له أن يعطي للشيء لاعتبار أو الإلغاء هو الشارع فهذه المصالح معتبرة لأن الشارع اعتبرها وشرع أحكاما توصل إليها فمثلا الضروريات الخمس اللي احنا نتكلم عنها حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال نجد أن المولى عز وجل شرع الجهاد ليه شرع الجهاد ليه لحفظ الدين وشرع القصاص لحفظ النفس وشرع حد شرب الخمر لحفظ العقل وشرع حد الزنا والقضف لحفظ العرض وشرع حد السرقة لحفظ المال يبقى هذه الأمور الشارع يرى معتبرة فشرع لها ما يحافظ عليها الفرع الثاني مصلحة مهدرة ملغاة الفرع الثاني مصلحة مهدرة ملغاة وهي مصالح أهضرها الشارع ولم يعتد بها ولم يعتد بها بما شرعه من أحكام بما شرعه من أحكام تدل على عدم اعتبارها بما شرعه من أحكام تدل على عدم اعتبارها زي إيه نعم إيه نعم كمصلحة المرابي في زيادة ماله مش الربدة في زيادة مال إلا أن الشارع أهضر هذه ليه. هذه المصلحة وأهضر هذه ليه. الزيادة وبين ألا بركة فيه وكمصلحة الأنثى في مساواتها بالذكر في الإرث صح ولا وكمصلحة الأنثى في مساواتها للذكر في الإرث كل هذه مصالح إيه؟ يرحمك الله مهدرة ملغاة الفرع الثالث مصلحة مرسلة مصلحة مرسلة يعني مرسلة مطلقة لم ينص الشارع على إلغائها ولا على اعتبارها مصلحة مرسلة لم ينص الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها فهي مسكوت عنها فهي مسكوت عنها هذه التي نتكلم عنها في الفرق بينها وبين البدعة حتى لا يأتي أحد ببدعة ويقول هي مصلحة معايز زي وهذه المصلحة الشارع راع جانب المصلحة فجاز أن نفعلها ابنوا المصلحة المرسلة إيه؟ مصلحة مطلقة لم ينص الشارع لا على اعتبارها ولا على إلغائها معايز زي فإذا ما أتت مصلحة أو إذا ما أتت مسألة فيها مصلحة فهل نفعلها أم لا نفعلها يعني مثلا جمع القرآن فيه مصلحة أم لا فيه مصلحة طيب نفعل هذا الأمر ولا نفعل هذا الأمر لو إحنا نظرنا نجد أن الصحابة رضي الله عنهم اتكعوا على هذا الأمر في أكثر من مسألة كمسألة جمع القرآن ورأوا أن ذلك من باب حفظ الشريعة ومن باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان الجماعة لو تمالعوا على قتل واحد يقتلهم به يعني لو اتفق مجموعة من الناس على قتل رجل يقتل هذه المجموعة بهذا الرجل مع أن هذا ليس فيه ليس في نص إلا أنه وجد أن المصلحة تدل على ذلك وقال لو تمال عليه أهل صنعاء لقتلتهم به يعني لو اتفق أهل صنعاء بأكملهم على قتل رجل لقتلت أهل صنعاء بهذا الرجل. لماذا؟ لأنه رأى أنه إن لم يفعل ذلك كلما أراد واحد أن يقتل آخر اتفق مع مجموعة من الناس فيقومون بقتل هذا الرجل فحينئذ القصاص لا يطبق فهو رأى أن المصلحة تدل على ذلك لسيما أن المسألة ليس فيها نص طيب العلماء عشان تكون مسألة واضحة بالنسبة لكم المصالح المرسلة لا تدخل في باب العبادات في شروط لتطبيق المصلحة المرسلة واحد شروط تطبيق المصلحة المرسلة واحد ألا تدخل في باب العبادات لكن تدخل في وسائل العبادة كمعرفة مواقية الصلاة بإيه؟ كمعرفة مواقية الصلاة بالساعة ومعرفة في وسائل العبادة وكتحديد القبلة بالإيه؟ بالبصلة فكل هذا من قبيل الوسائل فكل هذا من قبيل الوسائل التي أطلقها الشارع ويدخل في ذلك إنشاء طابق ثان للطواف والسعي والصلاة أشمع تقول لنا كان ده إيه؟ بدع؟ لا هذا من وسائل إيه؟ العبادة ووسائل العبادة في الشرع أتت مطلقة يبقى أنت لما تنشئ طابقا ثانا لمثلا لل... للطواف أو للسعي في المسجد الحرام هذا لبأس به وكإنشاء جسر متعدد الأدوار لرمي الجمرات ده كده واضح؟ أمم أكمل الذين قالوا بعدم بدعيتها قالوا من هذا الباب هي ليست غاية لكنها إيه؟ وسيلة وإذا قول الشيخ ابن عثمين رحمة الله عليه وقول الشيخ أبي بكر الجزائري وغيريها من العلماء <تصفيق> نكمل والله أنا ماشي حاضر بس كل مرة لو أنت نظرت هتجد أن أنا بشرح نص صفحة ونقود نتكلم ساعتين لبدا كده مش هنخلص الكتاب لغير إن شاء الله نوصي أولادنا فالكلام حاضر بعد الدرس مشكلة إيه يبقى الأمر الأول لا يدخل في باب العبادة لكنه لا يدخل بقى في ذات العبادة لكنه يدخل في وسيلة العبادة الأمر الثاني أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشرع أو الشارع فلا تخالف أصلا من أصوله كأنه مهم لابد أن يكتب ماشي. أو تصوره من حدّه. أن تكون مصلحة ملائمة لمقاصد الشرع فلا تخالف أصلاً من أصوله ولا دليلا من أدلة أحكامه ولا دليلاً من أدلة أحكامه بل تكون من جنس المصالح بل تكون من جنس المصالح ولا دليلا من أدلة أحكامه. بل تكون من جنس المصالح التي قصد الشارع تحصيلها التي قصد الشارع تحصيلها الآن لما احنا قلنا جمع القرآن ده من باب حفظ الدين هل هذا الامر الشارع كان حريصا على حمايته وعلى المحافظة عليه الآن مثلا احنا قلنا ايه لو تمالأت مجموعة على قتل واحد هذا من باب حفظ إيه؟ النفس. كذلك الصحابة كانوا يضمنون الصناع، يعني إيه؟ كانوا يقولون وأنت أتيت بقطعة من قماش إلى خياط، وهذه القطعة ذهبت مع زي خاربة مثلا فالصانع يضمنها. لماذا؟ لأننا لو لم نضمن الصناع، لكان في ذلك ضياعة لأموال الناس. لأنه معروف أن الصانع، إيه؟ أن الصانع مهمل. بيعطى مثلا لخياط قطرة نمش يضعه في أي مكان. ممكن تجي له بكرة ولا ترى إن شاء بعد بكرة. وممكن تأخذ البذلة منه بعد مثلا سنتين ثلاث. معنزي؟ فكانوا يضمنون الإيه، الصناع. دا من باب حفظ الإيه، المال. طيب كل هذه الأمور التي ذكرت، هل الشارع كان حريصا على حمايتها؟ يبقى احنا بنقول ايه في المصلحة المرسلة ان تكون من جنس المصالح التي قصد الشارع ايه تحصيلها واضح كده وهناك شروط اخر الا ان هذا الباء في اصول الفقر نذكر طرفا لنفهم فقط الفرق ما بين البدعة والايه والمصلحة مرسلة طيب الان ممكن اي انسان يأتي ويفعل شيئا ويقول ايه فيه مصلحة و لماذا لا نجعله من باب المصلحة المرسلة ونجعله من باب البدع فنقول الضابط ما بين المصلحة المرسلة والبدعة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في اختضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم المجلد الثاني صفحة رقم 94 بعد الخمسمائة قال فما رآه الناس مصلحة؟ فما رآه الناس مصلحة؟ نظرة نظرة في السبب المحوج إليه نظرة في السبب المحوج إليه. فإن كان السبب المحوج إليه فإن كان السبب المحوج إليه أمرا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم أمرا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم نقط نقط نقط ماشي كده فهنا قد يجوز قد يجوز إحداثه فهنا قد يجوز إحداثه ما تدعو الحاجة إليه ما تدعو الحاجة إليه. يا شيخ سام تامير رحمه الله يقولي الشيء اللي أنت جاي بتقول عليه في مصلحة. إحنا ننظر إلى السبب اللي أنت بتكلم عنه ده وتقول لو إحنا عملناه هيكون في مصلحة. هل السبب ده كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهنا قد يجوز احداث ما تدعي الحاجة اليه وكذلك ان كان المقتضي لفعله قائما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن امليكم بعد ما نفهم. لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم لعارض زال بموته ما زي وكذلك ان كان المقتضي لفعله قائما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم لعارض زال بموته كذلك دي الحكم بتاع المسألة دي يعود إليه يجوز إحداثه ماش كده فقول لك كذلك المقتضي كان قائما في عهد النبي لكن كان هناك عارض كان هناك عارض يمنع من فعله فهذا الأمر يجوز أن نفعله وأن ما لم يحدث سبب يحوج إليه أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد فهنا لا يجوز الإحداث فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهده صلى الله عليه وسلم موجودا لو كان مصلحة ولم يفعل يعلم أنه ليس بإيه؟ بمصلحة وأن ما حدث المقتضي له بعد موته من غير معصية الخالق فقد يكون إيه؟ مصلحة والضبط ده يعني مهم الكلام ده مهم جدا ليه لأن كان صلاة العيد بعد خطبة العيد ولا قبل خطبة العيد قبل خطبة العيد ولا بعد خطبة يصلي الأول وبعد كده يخطب شي <تصفيق> فجاء بعضهم فجعل الخطبة قبل الصلاة وتعلل لذلك بأن الناس ينصرفون وقال لو أنا جعلت الخطبة بعد الصلاة الناس إيه؟ ينصرفون طيب الآن هذا الأمر يعني يجعلك تجعل الخطبة قبل الصلاة لا هذا الأمر سببه إيه ذنوب بعض العباد يعني زي أو أنك السبب ذالي حاكم ظالم فينصرف الناس عنك أو ينصرفون عنك معي؟ فما يكونش ده ما يقولش ندي في مصلحة لو أنا جعلت الخطبة قبل الصلاة يبقى كده في مصلحة أن الناس تستمع إلى كلمات الوعظ وكذا هذه المصلحة إيه؟ مصلحة مهدرة أصلا سببها بعض الـ الذنوب فخلاصة الكلام اللي احنا ذكرناه في أول محاضرة أو ثاني محاضرة يعني احنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما يترك شيئا وهذا الشيء تركه مع قيام المقتضلة وانتفاء المانع حينئذ بعد النبي صلى الله عليه وسلم يجوز إيه؟ أن يفعل كلام واضح أنا أمليكم كل كلمة مهم نف السبب إيه نعم نعم إيه نعم يفش مانع يعني السبب موجود وما فيش مانع من فعله بخلاف السبب موجود لكن في مانع فلو زال هذا المانع جاز أن يفعل ليه؟ لأن حينئذ نعلم أن هذا الأمر لم يفعل لأجل هذا المانع نكمل كتابة كلام شيخ سلام تايمي وصلت إلى وكذلك إن كان المقتضي لفعله وكذلك إن كان المقتضي لفعله قائما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم لعارض زال بموته لعارض زال بموته وأما ما لم يحدث سبب يحوز إليه يحوز إليه أو كان السبب أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب بعض ذنوب العباد فهنا لا يجوز الإحداث فهنا لا يجوز الإحداث كلام واضح حط سطر كده وبعد كده اكتب ترك النبي صلى الله عليه وسلم الضابط الضابط في الفرق <ترك> ما بين البدعة والمصلحة المرسلة نعم لحظة ذكرناه في تاني محاضرة طيب حط سطر واكتب ترك النبي صلى الله عليه وسلم حجة ترك النبي صلى الله عليه وسلم حجة فالحالات ثلاثة فالحالات ثلاثة واحد فالحالات ثلاثة واحد أن يترك صلى الله عليه وسلم أن يترك صلى الله عليه وسلم الفعل لعدم وجود المكتضي له. لعدم وجود المكتضي له. طب هنا بقى نعمله ولا ما نعملوش? هم؟ هم؟ وضع هندنش فاهم. طيب نقول تاني مش عايز حد يجاوب التاني بس الغرض هو الفهم بنقوله أن يترك صلى الله عليه وسلم الفعل لعدم وجود المكتضي له ده لو حدث بالمكتضي ده بعد النبي صلى الله عليه وسلم يفعل طيب جميل مثال أنا قلت الكلام بفتني وحاضر ماشي واحد. ايه تاني جميل ايه تاني هو قال اكتب وذلك كتركه قتال مانع الزكاة وذلك كتركه كتركه قتال مانع الزكاة فهذا الترك لا يكون صنة فهذا الترك لا يكون صنة بل إذا قام المقتضي ووجد بل إذا قام المقتضي ووجد فهذا الترك لا يكون صنة يعني حد يقول لي خلاص لو في حد امتنع عن الزكاة لا تقاتلوه ده النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل هؤلاء فأحنا نقول له هل وجد أصلا من منع الزكاة ولم يقاتله النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الطرق لا يكون سنه بل إذا قام المقتضي ووجد كان فعل ما تركه صلى الله عليه وسلم مشروعا ووجد يرحمك الله كان فعل ما تركه صلى الله عليه وسلم كان فعل ما تركه صلى الله عليه وسلم مشروعا غير مخالف للسنه الرحّمك الله. واضح أن الكلام له تأثير. مشروعا غير مخالف لصنّته. خبّلك إحنا قلنا, ايه؟ قلنا كلمة إيه؟ مش مشروع؟ ليه؟ لأن الأمر قد يكون ايه؟ واجبا وقد يكون مستحبا كلمة المشروع تشمل الواجب والمستحب. يعني قتال منع الزكاة هنا واجب ولا مستحب؟ واجب. كترك من كترك مثلا أهل بلدة شعيرة الأذان يجب على ولي الأمر أن يقاتلهم طيب فاكرين النقط اللي أنا قلت عليها في كلام شير السلام من التمية أكتب بقاء كلمة دول مكان النقط دول حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكن من غير تفريط منه مكان النقط نحن نحن لكن من غير تفريط منه <تصفيق> نعم لكن من غير تفريط منه يبقى احنا قلنا هنا بل اذا قام المقتضي ووجد نعم ما نهبينه ما جعلت لي انا اخرت عشان كده كتابت رياد لما أنا مليتك وقلت بل إذا قام المقتضي ووجد ما بين معكوفتين ما بين معكوفتين اكتب بشرط ألا يكون وجود هذا بشرط ألا يكون وجود هذا المقتضي بشرط ألا يكون وجود هذا المقتضي إنما حصل بتفريط الناس إنما حصل بتفريط الناس وذلك ك وذلك كإحدى في خطبتي العيد قبل الصلاة فإنما هذا حدث بسبب تفريطي من? الناس. واضح كده? اكتب اتنين. كلام ده يتفهم ويتذاكر. عشان هنعمل على امتحان ان شاء الله بعد نهاية المسائل الثمانية. <تصفيق> لا طبعا. <تصفيق> لا يعني كل اللي احنا خدناه. وان شاء الله احنا هنقف في عشرين اتناشر. عشان معاد الامتحانات نصف ترم وقبل ما نقف ان شاء الله هقول لكم موعد الرجوع يعني مفروض بنقف قبل الامتحانات اسبوعين وبنرجع بعد الامتحانات بيوم ماشي كده مش هناخد اسبوعين اجازه يعني او اجازه بقى طيب 2 ان يترك صلى الله عليه وسلم الفعل 2 ان يترك صلى الله عليه وسلم الفعل مع وجود المقتضى له، مع وجود المقتضى له بسبب قيام مانع، بسبب قيامي مانع. طب دا يكون ها انت اخفوش المرض ليه <تصفيق> أيوة صحيح. <تصفيق> يبدأ فعل هذا الشيء يكون مشروع ولا لا يكون مشروعا الفعل مع وجود المقتضي له لا هو مشروع ولا مش مشروع طيب كترقي صلى الله عليه وسلم فيما بعد قيام رمضان جماعة بسبب خشيته أن يكتب على امته ما هو المنه ده كام ليه وجود النبي صلى الله عليه وسلم. فيما بعد قيام رمضان جماعة بسبب خشيته أن يكتب على أمته فهذا الترك لا يكون صنة فهذا الترك لا يكون صنة بل إذا زال المانع بموته يعني المانع هنا هو فين وجود النبي صلى الله عليه وسلم بل إذا زال المانع بموته صلى الله عليه وسلم كان فعل ما تركه يريدنا السرعة كان فعل ما تركه صلى الله عليه وسلم مشروعا غير مخالف لصنته مشروعا غير مخالف لصنته وذلك فعل عمر في جمعه للناس على إمام واحد في صلاة التراويح وذلك كفعل عمر في جمعه للناس على إمام واحد في صلاة التراويح الحالة لإيه الفالثة تفسير القاعدة ما قلتها قيام المقتضي وانتفاء المال بفصل كل واحدة منه معه عشان تقولي طب لو المقتضي قام مع إزاي بس كان في مانع طب نعمل ونعملوش فبقول لك حكمه إيه طب لو في مقتضي مع زي ومفيش معنى طب نعمل ولا أه فلأ حفظ مجاز طيب لو في مثلا ال اللي في المقتضي ولم يوجد المقتضي أصلا طب نعمل ونعمل ويش بس هي القاعدة أربع جمل كده والطبعا من مترات حالات دول الحالة الثالثة أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الفعل مع وجود المقتضي وانتفاء المعنى الحالة الثالثة أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الفعل مع وجود المقتضى له وانتفاء المانع. طيب نفعله ولا لا نفعله؟ نعم. فيكون تركه النبي فيكون تركه صلى الله عليه وسلم سنة كتركه للأذان لصلاة العيد. يبقى اللي يجي يأذن لصلاة العين نقوله إيه أنت فعلت بضعة كترك صلى الله عليه وسلم الأذان لصلاة العيدين ابن القيم رحمه الله يعني يذكر كلاما يقول فإن تركه صلى الله عليه وسلم نفهم فإن تركه صلى الله عليه وسلم سنة كما أن فعله سنة فإذا استحببنا فعل ما تركه فإن فإذا استحببنا فعل ما تركه من? النبي صلى الله عليه وسلم كان نظير استحبابنا ترك ما فعله صحright ولا قد إذا استحببنا فعل ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا بالضبط استحباب يماثل استحباب ما استحباب ترك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كما أن النبي ترك تترك وكما أن النبي فعل تفعل فإن قيل من أين لكم أنه لم يفعله وعدم النقل لا يستلزم نقل العدم مش كونه لم ينقل هذا لا يدل على أنه لم يفعل لا لا لو لكنه لم إيه لم ينقل فهذا سؤال بعيدا جدا عن معرفة هذه وصنته وما كان عليه ولو صح هذا السؤال وقبل لاستحب لنا مستحب الأذان للتراويح وقال من أين لكم أنه لم ينقل واستحب لنا مستحب آخر الغسل لكل صلاة وقال من أين لكم أنه لم ينقل وانفتح باب البدعة وقال كل من دع إلى بدعة من أين لكم أن هذا لم ينقل ده كلام ابن القيم رحمة الله عبد المسألة دي كده واضحة عشان بس حتى الآن نتعجل أي درس في بدئه لابد أن تكون هناك مفاتيح مغلقة فإذا ما صابر الإنسان إن فتحت هذه المفاتيح بدأ نسى كمل مخلص دي كانت مقدمة يقول نا. الحالات الثلاثة تفسير لكلام شيخ سلام تيمية لكن الكلام الفنائي لشيخ الإسلام ابن قي يقول الدكتور الجزاني حفظه الله المسألة السابعة العلاقة بين البدعة والمصلحة المرسلة وجوه اجتماع البدع والمصلحة المرسلة. لو بقى في سؤال ملح نسأل. في السؤال أنا أظن بعد هذا هذه المقدمة الكلام يكون من الصورة بمكان إن شاء الله. قال وجوه اجتماع البدع والمصلحة المرسلة. اولا ان كل من البدع والمصلحة المرسلة مما لم يعهد وقوعه في عصر النبوة. صح ولا أه؟ البدع والمصلحة المرسلة لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلا يعني في بعض المسائل كده والنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ دا والمسألة من رغب عن سنتي فليس منه ولا سيما المصالح المرسلة وهو الغالب في البدع إلا أنه ربنا وجدت بعض البدع يعني هو يقول يعني إيه ولا سيما المصالح المرسلة يعني هو بقول لك هذه الأمور لم تقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبالأخص المصلح المرسلة ليه؟ لأننا لم نحتاج إليها لوجود من النبي صلى الله عليه وسلم هو احنا ليه بنقول وهذا الحكم مثلا جائز أو مستحب وابنتكي مثلا على مصلحة المرسلة ما احنا مش في زمن ايه تشريع فابو الله سيما المصلحة المرسلة لم تقع في عهد النبي وكذلك البدع لم تقع في عهد النبي الا انه ربما وجدت بعض البدع وهذا قليل في عصره صلى الله عليه وسلم كما ورد ذلك في قصة النفر الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم اثنين أن كل من البدعة في الغالب والمصلحة المرسلة خال عن الدليل الخاص المعين إذ الأدلة العامة المطلقة هي غاية ما يمكن الاستدلال به فيهما يعني يعني هو بيقول لك المصلحة مرسلة أنت تتكئ على أدلة عامة لما تأتي تتكلم عن جمع القرآن إنما تتكئ على إيه؟ على أدلة حفظ الشريعة. ما فيش دليل بيقولك إيه؟ إجمعوا القرآن. ده اسمه دليل إيه؟ ده إيه خ... لما يبقى يقول إجمعوا القرآن ده دليل خاص. فاهمين يا خواننا؟ طيب هو بيقول أن البدعة والمصلحة مرسلة يتفقان في أن الأدلة لكل الأمرين أدلة إيه؟ عامة ليست أدلة خاصة وجوه الافتراقي بين البدعة والمصلحة المرسلة واحد تنفرد البدعة في أنها لا تكون إلا في الأمور التعبدية طبعا ده في الغالب وإلا ممكن أن يكون أمرا عاديا ويدخله إيه؟ إن فعل على وجه التقرب وما يلتحق بها من أمور الدين بخلاف المصلحة المرسلة فإن عامة النظر فيها إنما هو فيما عقل معناه وجرى على المناسبات المعقولة التي إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول فلا مدخل لا في التعبدات اللي هي مصلحة مرسلة ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية وهذا واضح اثنين وتنفرد البدعة بكونها مقصودة بالقصد الأول لدى أصحابها يعني يعني اللي بيسعى الفدع ده هو يقصد الشيء بعينه لكن المصلحة المرسلة ولا يقصدها بهذا الأمر إنما يقصد ما يترتب عليها إذن هيترتب على جمع الكران إيه كذا وكذا وكذا لكن اللي مثلا يدعو بالهيئة الجماعية في أدبار الصلوات هو يقصد هذا الأمر بإيه بعينه واضح وتنفرد البدعة بكونها مقصودة بالقصد الأول لدى أصحابها فهم في الغالب يتقربون إلى الله بفعلها ولا يحيدون عنها فيبعد جدا عند أرباب البدع إهدار العمل بها إذ يرون بدعتهم راجحة على كل ما يعارضها بخلاف المصلحة المرسلة فإنها مقصودة بالقصد الثاني دون الأول فهي تدخل تحت باب الوسائل لأنها إنما شرعت لأجل التوصل بها إلى تحقيق مقصد من مقاصد الشريعة ويدل على ذلك أن هذه المصلحة يسقط اعتبارها والالتفاة إليها شرعا متى عورضت بمفسدة أربى منها وحينئذ فمن غير الممكن إحداث البدع من جهة المصالح المرسلة ممكن لهم ما هو إن فعلت من باب التعليم هذا لا بأس به لكن باب التعليم ده لا يشترط أن يكون بهذه الصورة ولو أدى إلى مفسدة يمنع بوجود غيره يعني إيه يعني مش ده الباب الوحيد أن أنا أعلم الناس من خلاله وليس هو الباب الأنفع في التعليم يعني هل الأولى لا أعلم الناس الدعاء عن طريق هذا الأمر وللنا أجمع الناس في درس أعود أمس كل يوم ذكر أبين معنيه ومن خلال تبين المعنى يحفظونه هزي اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أقول لهم دا واشرحوا لهم في كذا مرة دا أنفع ولا ولنا أقول لهم وراء أخوان اللهم لا مانع لما أعطيت و... لا شك أن هذا بدعه. قال ثالثا وتنفرد البدعة بأنها تؤول إلى التشديد على المكلفين وزيادة الحرج عليهم لأنها زيادة على الشريعة بخلاف المصلحة المرسلة فإنها تعود بالتخفيف على المكلفين ورفع الحرج عنهم أو إلى حفظ أمر ضروري لهم رابعاً وتنفرد البدعة بكونها مناقضة لمقاصد الشريعة هادمة لها بخلاف المصلحة المرسلة فإنها لكي تعتبر شرعاً لابد أن تندرج تحت مقاصد الشريعة مش ده شرق احنا قلناه أن تكون من جنس المصالح التي حرص الشارع على حفظها وأن تكون خادمة لها وإلا لم تعتبر خامساً وتنفرد المصلحة المرسلة بأن عدم وقوعها في عصر النبوة إنما كان لأجل انتفاء المقتضي لفعلها أو أن المقتضي لفعلها قائم لكن وجد مانع يمنع منه بخلاف البدعة فإن عدم وقوعها في عهد النبوة كان مع قيام المقتضي لفعلها وتوفر الداعي وانتفاء المانع صح ولا؟ لا؟ فمن الجزيرية نعم إن النبي صلّى الله النبی صلّى الله والوقت, والوقت وقته التشريع ايه نعم اللي اللي المفهوم النقطة الخامسة يعني هو بيقول المصلحة المرسلة هذه لم تقع في عهد النبي ل لانتفاء المقتضي لفعلها المقتضي مش موجود أصلا لكن البدعة المقتضي قائم والمانع منتفي ومع ذلك لم لم تفع. يعني ما حد شيء يقول إن إحنا يعني كنا عايزين كده إيه أصل زيادة العبادة حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لا داعي هذا الزمن يعني أقفر الأزمنة التي عُود فيها رب العالمين. معززي؟ واجتهد الناس في عبادة رب العالمين. فالمقتضي موجود والمانع منتفي ومع ذلك لم تقع. والحاصل أن المصالح المرسلة إذا روعيت شروطها كانت مضادة للبدع مباينة لها وامتنع جريان الإبداع من جهة المصلحة المرسلة لأنها والحالة كذلك يسقط اعتبارها ولا تسمى الذكاء مصلحة مرسلة بل تسمى إما مصلحة ملغاة أو مفسدة هذا والله تعالى أعلى وأعلم بسم الله